بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك تمالا يبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام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 المشأمة على النار